فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان والتوحيد والحق وذلك منذ عهد آدم صلى الله عليه وسلم إلى عهد نوح عليه الصلاة والسلام كما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عشرة قرون على التوحيد ثم وقع الشرك بعد ذلك في قوم نوح هذا أصح الأقوال في هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى وللمفسرين أقوال أخرى ثم اختلفوا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني لما اختلف الناس صار فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الضلال والكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بعث الله النبيين دعاة إلى الحق يبشرون من أطاع الله تبارك وتعالى وآمن ويحذرون من كفر وعصى وكذلك أيضا أنزل معهم الكتابة يعني جنس الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام هذه الكتب أنزلها الحق يعني أن الله تبارك وتعالى أنزلها مشتملة على الحق دالة عليه تهدي الناس إلى الحق الذي وقع بينهم الاختلاف فيه وتكون هادية لهم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم الكتاب أو ليحكم الله أو ليحكم الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوال للمفسرين وبين هذه الأقوال من الملازمة ما لا يخفى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وما اختلف فيه أي الحق وبعضهم يقول مختلف فيه أي في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن كان الكلام في الحق وأمر محمد صلى الله عليه وسلم هو من جملة ذلك وهو ما وقع فيه الافتراق فكذب به من كذب وآمن من آمن وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يعني الذين أوتوا الكتاب وأوتوا الحق ونزل عليهم الهدى فكان اختلافهم ذلك ليس عن جهل وإنما كان بسبب أمور أخرى من الحسد والبغي وما شابها ذلك وإلا فقد جاءهم من الهدى ما لا يدع في الحق لفسه فكان ذلك من بعد ما جاءتهم البينات والحجج الواضحات باغيا بينهم يعني أن ذلك على وجه الحسد والعدوان والاستنكاف عن قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فوفق الله عز وجل أهل الإيمان بفضله ورحمته فهذا الله الذين آمنوا لما فيه من الحق هذا الله الذين آمنوا من جميع الأمم يعني أمم الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا الله من شاء إلى الحق فعرفه ولزمه واعتقده وبعض أهل العلم يقولون فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الذين اختلفوا هم أهل الكتاب وهذا الله أهل الإيمان لما وقع بينهم من الاختلاف وهذا بعض المعنى الذي دلت عليه الآية والله تعالى أعلم بلا شك أن الله عز وجل هدى هذه الأمة إلى ما اختلف فيه أهل الكتاب ومن ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فذكر أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وهدان الله عز وجل ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ومن هذا الهدى أن الله هدانا ليوم الجمعة وأضل عنه من قبلنا من اليهود فلهم السبت والنصارى فكان لهم يوم الأحد فهذا من جملة الهدى وإلا فإن الهدى أهم من ذلك وقد هدى الله عز وجل هذه الأمة بلا شك في القبلة وأضل عنها أولئك وهداهم أيضا فيما يتعلق ب ما اختلفوا فيه كالمسيح عليه الصلاة والسلام، فاليهود رموه بالعذائم، وأما النصارى فغلوا وأللهو، وقالوا ثالث ثلاسه، فهد الله هذه الأمة لمختلف فيه هؤلاء من الحق، فهد الله الذين آمنوا لمختلف فيه من الحق بإذنه بإذنه. بعض أهل العلم كابن جرير يقول أي بعلمه, بعلمه بهم هداهم وبعضهم يقول أي بأمره فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق باذن أي بأمره كما يقوله أبو جعفر النحاس رحمه الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لما ذكر أنه هدى أهل الإيمان ذكر أن له المشيئة المطلقة فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيسأل العبد ربه الهدى والتوفيق إلى معرفة الحق وإلى اتباعه يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إذا الحق هو الأصل الناس خلقوا على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة لكن تحصل الانتكاسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجثانه فالحق هو الأصل وفي تاريخ البشرية كان الناس على التوحيد ولم يكن الناس على الشرك فالحق هو الأصل الثابت الراسخ الذي كان الناس عليه ولكن الكفر والضلال والانحراف هو الذي طرأ عليهم فالحق أثبت وأسبق وينبغي أن يدعى الناس إلى مقتضى الفطر وما كان عليه أباهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد نوح من الآباء والذرية أن يرجعوا إلى هذا الأصل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكن سبي العدو فياترى نرد إلى أوطاننا بن سلم يعني هل نرجع؟ سبعنا العدو إبليس وجاء بنا إلى هذه الأرض وهذه الدار فيا ترى هل نرجع إلى الدار الأولى وهي الجنة ونسلم من كيد الشيطان وشركه ورجسه ونسلم من النار كان الناس أمة واحدة فهذا يدفع أهل الحق إلى نشره وإعلانه وإذاعته ويكون يكون ذلك أثبت لقلوبهم وأرسخ لاقدامهم فهم الاصل والحق والاصل وهو الثابت وهو مقتضى الفطره فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هذا يؤخذ منه رحمه الله تبارك وتعالى انه حينما وقع الانحراف والضلال جاء الرسل فكان اول الرسل هو نوح عليه الصلاه والسلام وانما وقع الشرك في قومه ف دعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان به وتوحيده ثم هنا يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قدم البشارة في مهام الأنبياء وأعمالهم فينبغي العناية بمثل هذا وألا يغفل ويضطرح فإن الكثيرين لربما يغلب جانب النذاره أو الوعيد أو الترهيب أو لربما في حاله وملابساته ومع من يخالطهم لا يذكر إلا الأمور التي تنقض منها النفوس فأين التبشير لأهل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا. بشرا ولا تنفرا. فمثل هذا ينبغي الا يغفل ويعتذل الإنسان في وعظه وتعليمه وخطابه للناس وفيما يبعث إليهم من رسائل ونحو ذلك أن يكون في ذلك مبشرات أن يبشر الناس أن يبشر الأخيار أن يبشر أهل الاستقامة والصلاح بما يسرهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أنزل معهم الكتب توضح الحق وتجليه فهذا أيضا من رحمته تبارك وتعالى بخلقه بعث الرسل وإنزال الكتب ولم يتركهم في عماهم وفي غيهم في كفرهم وفي ضلالهم ثم قال الله تبارك وتعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لاحظ هنا أنه خص بالذكر الذين أوتوه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه فهذا لشناعة فعلهم أوتوا الحق وأوتوا الهدى وأوتوا الكتاب الذي يوضح الحق ويجليه ومع ذلك وقع منهم الاختلاف وهذا يدل أيضا على أن أولئك المكذبين الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكن التكذيب ناشئا عن جهل ونقص في براهين الحق وإنما كان ذلك بسبب البغي وهكذا ما يقع من الاختلاف بين طوائف الأمة الاختلاف المذموم فإن ذلك يرجع غالبا إلى البغي فإن الاختلاف الذي يكون بين أهل العلم لا يصير إلى حال من البغي ولكن إذا وجد حظ النفوس ووقعت العداوات بين الناس فإنه قد يرد الحق أو يرد بعض الحق لأهوائهم أو بسبب أهوائهم وما إلى ذلك ولاحظ هنا أنه جاء بلفظ من الدالة على ابتداء الغاية يعني أن ذلك بمجرد ما جاءهم ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات مباشرة فلم تكن هناك مهلة للنظر والتفكير ثم بعد ذلك يتوافقون على أمر تجاه الحق وإنما مباشرة ردوه بمجرد أن طرق أسمعهم وهذا يدل على شدة عتوهم ومكابرتهم ويؤخذ من هذه الآية أيضا أنه لا تقوم الحجة على الناس ولا يستحقون العقوبة إلا بعد قيام البينات والحجج الواضحات من بعد ما جاءتهم البينات فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس حتى يأتي من الرسل عليهم الصلاة والسلام من يبين لهم الحق ويجليه، وعند إذن تنقطع أعذارهم، فالله تبارك وتعالى بعث الرسل لئلا يكون للناس على الله حجه ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى فهذا الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه. قدم هنا الاختلاف، فهذا الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه. قدمه على الحق لما اختلفوا فيه من الحق ما قل فهذا الله الذين آمنوا إلى الحق الذي اختلفوا فيه وإنما لما اختلفوا فيه فهذا للاهتمام به لأن هذا الاختلاف هو الذي جعلهم يفترقون وكان ذلك سببا لبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأيضا يؤخذ من هذا رحمة الله تبارك وتعالى بأهل الإيمان حيث هداهم إلى الحق الذي وقع فيه الاختلاف فهذا الله الذين آمنوا ثم إن تعليق ذلك بهذا الوصف الإيمان هذا الله الذين آمنوا يدل على أنه بحسب ما يكون عند العبد من الإيمان يكون له من الهداية لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فأهل الإيمان يهديهم ربهم تبارك وتعالى في الدنيا ويهديهم أيضا في الآخرة يهديهم ربهم بإيمانهم فهداياته لهم تبارك وتعالى تكون في العاجل والآجل هذا يدل على أن العبد كلما تكامل إيمانه كان ذلك أدعى إلى إصابة الحق وكذلك أيضا فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه يؤخذ منه أيضا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده حيث لم يكلهم إلى عقولهم بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب والله تبارك وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فأصحاب العقول كما يدعون من أهل الكلام حينما رجعوا إلى عقولهم وتركوا المنقول من الكتاب والسنة صاروا فرقا متناحره، وكثر بينهم الشر والحيرة ونسأل الله العافية البدع والأهوى كذلك أيضا فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه الهداية من الله تبارك وتعالى ومن ثم فإن العبد بحاجه إلى ان يسأل ذلك دائما كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل تاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وهذا أيضا يبعث العبد على التواضع لربه تبارك وتعالى وأن لا يلتفت إلى نفسه لا يقول أنا اهتديت أنا منذ نشأتي أنا منذ صغري أنا كنت في بيئة بعيدة كنت في بيئة منحرفة فاخترت طريق الهداية ولم أستجب لدواعي الانحراف ونشأت في طاعة الله عز وجل وكانت المغريات حولي كثيرة أو أني كنت في بلاد فيها كثير من الفساد والشر والمغريات ومع ذلك كنت ألزم الحق ولم أتابع هؤلاء الذين ينحرفون عنه ولم أتأثر بالرفقة ونحو ذلك فهذا كله التفات إلى النفس وإنما الذي هداك ورحمك أو الله تبارك وتعالى فذلك يدفع عن العبد العجب ورؤية النفس ويسأل ربه دائما الثبات على الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة هو اسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله على نبي محمد عليه وصحبه